وحيد وثمانميتك تسعة شهر ثانيتك كانت هاي احلامي يا تشوة ايامي تسعة شهر ثانيتك ان شاء الله تتوجه للقصيدة ولو بيتي نانتا يمنا وتبركا ان شاء الله بعدين نستفاد من قادم خادم حسين حج صلاح ورأتون بخدمتكم وانا مرة ثانية ان شاء الله وحيد وتمنيتك تسعة شهر تانيتك وحيد وتمنيتك تسعة شهر تانيتك كانت هاي أحلامي كانت هاي أحلامي يا تجوة أيامي تسعة شهرتات حيد, حيد واتمنيتك تسعة شهرتات يبارك الله حيد واتمني تسعة شهرتات كانتها يا أحلامي كانتها يا أحلامي يا تسعة شهور تسعة شهور شنيت ليالنهار ناجي الخالق ليرحم عبادك يا إلهي يا إلهي وليد أدعد رجالا مسغادي واستجاب البار مني والقلوب حصل امراضي وعديت من أول شهر وجهوني ذبلها السهر ظهرنا واشبح بالنظار انت ضيض يومي ولا زي ومن صرت لك دياتك شمك ام شميتك ومن صرت لك دياتك ام شميتك شميت اشكر فضل الباري تذهب جايتك داري اشكر فضل الباري تذهب جايتك داري تسع شهور ته حي حي وتمنىت تسع شهور وحيد صوتك صوتك بعد روحي تسع كانت هاي احلام كانت هاي احلام سعيد الصافي الله عليكم جميعا شنت ليال نهارا جين خانق لرحام عباده يا اله ولي دريد اغرد بجالب سوازه واستجاب البار مني والقلب حصل مرادة وعديت من أول شهر وجفوني ذبلها السهر سهرانة واشبح بالنظار أنتظر يوم الولادة ومنصر تتلقيتك شمت ام شميتك مش قد عندنا امهات شبابهم شبابهم راحوا بين السجون وبين الشهداء فاحنا نتأسى بالقاسم بام القاسم بهاي المصائب هاي بهاي اشكر فضل الباري تزهب جيتك داري تسعى انظري لوجهك يا جاسي نظره مليان اماني من لولا لك بصاتي اجنام وين نومك قاعد اجبالك وحسيب ما عفيد ما عفيك مهدك ثواني اولما انت في زعل وجهي قبلك في الذروه وحيتي وانا اصيح بشاغتي اسم الله اسم الله يا زهره زماني تضحك لونا غيتك يا ولي ادي وحاجيت تضحك لونا غيتك يا ولي ادي وحاجيت اتمن ده حاجيني تكبر وجبريني تسع وحيد اتمن ده تسع بارك, بارك الله حيد وتمن تسع عشر شانتها يا أحلام شانتها يا أحلام تشوت شانت شانتها يا أحلام هذا كان حساب يا بني تكبر وتذكر دلالي وقلت لو دهري ما ما اطيح عن ديالي كل شي عندي وحسبته الهجور ما كان اهل جسام يا الوجهك بدر احسب العرسك وانتظر الواد انتمل من, من الصبور والصبر يبني حلالي يا جاسم ضميتك بالروح وربيتك يا جاسم ضميتك الروح وربيط يلهدمت حسابي حدي طول اغتابي تسعة شهر تانيتك وحيد وتمنيتك تسعة شهر... بعد اعلى بعد اعلى يا مقيد تسعة شهر تانيتك بارك الله يا راحمني يا والحزن ما انت عارفه شابه عيون غلا وجهي حاي رب يا صور وصفك فصلت بدلت زفافك أذك وانتظر ليلة الزفة يوليادك المعشى عهدك أذكر وصية والدك حج القلوب لونها شجيك بغض جر خشن نشف الميدان كذب فياتك ومن دمك حنيتك الميدان كذب فياتك ومن دمك حنيتك بوداعك يا غالي وعدك الآمالي بوداعك يا حيد وتمنى صانت يا احلامي صانت يا احلامي صانت يا احلامي يا بسوات ايامي وما عندي غيرك صار حكون اكمله قصيده استاذ سعيد الصافي وحيد وما عندي غيرك يا سيد يا هاشم الخلله اصبعي العيون على خدي اصبعي العيون على خدي حاج يمل من ضاحي الحما يا شوقي اهجاك ومن لي 20 عمرك ما كمه بعدك شائم دي من امي يا اخي اخر صواب فقدك من يشل يشبه ابن عديات ترحل ما ونيتك يشبه ابن ترحل ما ونيتك بالغربه ضيعني للموطن رجعني بالغربه ضيعني للموطن رجعني تسع وحيد وتمنيت تسع اشهر ثاني بارك الله فيك الشلال نعده قلوب رمل جاء اسم مغطى قد شؤم اومند منحر صبح عيد تحن دجفوف وجبوا لا يما تقدر تضل لا تقدر تصوف جاسم اي زهره بينيتي حسب ال الشيخ فرحتي يلا قوم تهيئ له قوم قوم بعير ساكن صاب مخجهتي جاه ما جا ما جاسي وللقبور زفتك صارت الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله ويقضي حوائجكم مستفاد من انفاس من الصلاح ان شاء الله ويكون خدمتكم على بعض اذا فلح من صلى على محمد وعالي محمد اقطع الكلام رحم الله وعليك توجه للعجل في أبويا أجلك على أبويا عبد الله على صاحب المسيطة في أبويا والدك بس دقيقتين اذا تقدر توجهني بس على القبله بس اذا زوجك ابو عبد الله دقيقتين بس السلام عليك يا ابا عبد السلام توجه لزياره رحم الله والدك السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي يا حسين وعلى الارواح التي حلت بفنائك مولاي عليك مني سلام الله أبدا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم رده رده ولا جعله الله آخي مجود مني لزيارتكم يا حسين ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين السلام على الحسين إليك سلم على مولاك السلام على الحسين. هو على علي بن الحسين وعلى اولاد هو على علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين هو على الحسين الحسين اصحاب الحسين صلوات ذبني الداهاب يا جسام ذبني الداهاب يا جسام جلدين فوقاق يا جلب الفطر يا جالس هي رجنل دها جلب الفطر يا جالس وسط الروح يا ساكي نصبا يعاني يا ساكي نصبا يعاني يا العايش في الروح يا ساكي نصبا يا ساكي يهني صبعي عيني كلمة يتيهني الضوام يمجي اسمكي لاقيني يمجي اسمكي ياقيني ذا بني دار ذا يا جسام قلب انقطع يا جسام صحوة اجل يا جسام خسار العمر يا ولي صحوات أجل يا جسام صار العلم يا وليدي شفرة موسى ضاك شفرت شفرة موسى ضاك ذبحات ما سوى تعيدي ذبحات ما سوى تعيدي ومنع فرس هامل بي أشقف ايدي أشقف رامي طيب ايدي يا وليه دي ما غيري الا بفراقكي واسيني بفراقكي واسيني ده يا جسام ذا بنيل دا دا سام يالبن ماشي في تياك غير رئيس من دام احرى اتخاننا ميل دام لحر وهلا وعما مايزفوا بالناي حق ويل وناي بالناي ارسك يا ساس وعني روح ارسك يا ساس وعني روح انحب واحد مين فرجك باليني وانا باليني بابني الدا اي الله قلبين فوا يا جاسم لاني تعني واغير شمسك تعني واغير شمسك وشلون صار احزان ليلت ماها قيل حيرسك ليلت ماها قيل حيرسك وش لا انصت ليلة ماها قيل عيرسك صبيعاني مك وهوياك وبنايبة ليد حيرسك وبنايبة ليد وانل صفيت زين تنح تاخذ ما را موليني تاخذ ما را موليني ده ابن الدهاب ده يا ناس يا ناس يا قلبي فقط هيا جنيا بني فارقات حزني وتيما زاق صبري حزني وتيما زاق صبري اقبا اكتبا لاني الضوام اقبا اكتبا فرهد ما لا حات عمري فرهد ما لا حات عمري سلمني جو غري الايام يا بني بضيرة Hayya jamee' min farqak huzni wa teema zak sabuli huzni wa teema zak sabuli abaqti ba فرهد ماذا حتعوم وي فرهد ماذا حتعوم وي سلامي جاء يبني بيره ويتداهري يا بني ضي بعدين يصبحني الناح والنايبة مسيني والنايبة مسيني ابن الدهام يا جسام يا يا السلام بينوكا هيا جيب لي فارغات حزني وتيمات صبري حزني وتيمات زك صبري ادبك كيفك اني الضام فرهد ما لا فرهت عموي فرهد ما لا حيت عموي سلامي جرى الايام يا يا ابني بضيره بعدك يا صرحنينا والنايبه ماسيني والنايبه ماسيني ده ابن الدهر سوي المجال شوية هالصوم تترجون من الأخوة اللي ما نازمين شوية ترجعون سوية المجال ما, ما يتأذون الأخوة من عيدكم إذا تترجوهم الرجاء ما, ما يتأذن من عيدكم أحد شوية تسوية المجال ترجعون هذا شيء يعني ما أدري أنا هاي إن شاء الله مثل مش مشكلة شمس حتى بلند ما يبهي هاش أخوتكم عزائكم هم يردون يستمعون ونطمون هم واكفين وياكم قد شوية يفتلخوهم شوية رجعوني ويسووا المجال الله يوفقكم إن شاء الله يتقبل أعمالكم ويقضي حوائجكم أكم أرضى صاحبين حوائج يجوني يسألوني الدعاء لي أنا هم الدعاء أعزائي يتروني حاضرين في مجلس الإمام الحسين وهلية لبس الشباب هذا اللي الى حق, الى حق, حق الشباب الشباب, الشباب قاسم الحسن, الحسن سلام الله عليه وعلى, وعلى أبيه السب ولا تنسون المرضى السجناء صاحبين الحوائج من غير دول هم يتصلون بي يسئلون الدعاء احنا هم الدعاء الله يوفقكم ان شاء الله يا ريت يا ريت شم ونقل ابن شم ونعى على ابني بحزي يا ريت جريت شو عليا جاريت يا ريت يا ريت المواضي الخذ من جسام جسام يا ريت يا ريت يخذ قلبي بسوح المنية يا يا يخذ قلبي بسوحي يا إلمني يا الله يقضي حوائجكم إن شاء الله بيا عين أشوفوا الليلة إذا يكون اللطم أذقل وبعض الإخوان هم يطلبون من عدي إليهم أحسن أنا من أقرأ أذقل أقدر أدي أحسن أكون أكثر بخدمتكم فهل الطريقة هل يتحتاج شوية تقول أكثر إذا يمكن متى الزاحمون على حساب القاسم عليه السلام يعني تساعدون يعني قوة مائل نخل انشاء إن الله شغلة خدمة ان شاء الله مش تركين احنا وياكم سوا بالخدمة ان شاء الله وناقض اجورنا من اهل الدين سلام الله عليكم بيا عين شوف بيا دهري بالغرب ذبني حيرني بالمصاب ابني بيا حال ابي احيى من اشو ضوي ابي احلاعود ضوي من اشو ضوي ابي احلاعود دهري بين الغراب ذا ابن لي حيارني بمصايب ابني بيا حالا فبيا نشوفه بيا نشوفه بيا, بيا حالا ايه بارك الله بيا عيش مقضية حاشد. حق القاشز بيا دهري بالغروب ذابني بارك الله بيه دهري بالغروب ذابني حيرني بمصاب ابني بيا ما شاء الله لا تستعجي عشان بياق شوفي بياق حال حوفي بياق بياح على غروف دهري بالغروف ذبني حيرني في مصاب بني بياح بيا على نشوف بارك الله بي كبير ام تحكي ويا ابنها يا حنان يا حابو جوه نهري ذاهري هي حيرني مصاب ابني ياها اعيد لك المستلزمات تحتاجها الحافظين قدمكم انا الهم يريد بيته 13 سنه انا امي الذي بسان ولاد عيدها الواليه اجا ويتعذري يده وصاقب من سرد ما فجوع قرا عائد هي عله همي زمان يا وأجذب حسرتي أنا ودمعتي أنا ودمعتي وأجذب حسرتي وأجذب حسرتي وهي الطف جاء روحاي ابني حيلني عاي يا ربي مصاب يا حال عوكا يا حال يا وين شوفه يا حيفه الله يطري تعال نشوف تعال نشوف يا دار وروض ذاهري في الغروب علينا الكوابي يا فاعو فادي فادي الممنوع شاعر اهل البيت ابو علي الناصر والله إليكم جميعا انا العمى الذي بس هل وذ يد ويده لوي يا صعب من تريد مفجور وحده غلهم أمي الزمن يا بولي ساعد أنا ودميقتي اوجد في حسي ارتي انا ودماغي انا فاهي اوجد في حسي او وي Ya alaha Ya alashufa يا ما وعيش طا عمي أعد شبار أرقضي وأحسب أيامي عشيد طاقوي السعادة ويهد ولدي غر رغم تعبيد ربي وحسرة توالامي لجين كلوم بينها 4 احلام لجين كلوم بينها 4 احلام با هو ارضار مصاب باول شباب, شباب الله مصاب رجاخني الدهر وني حايرني ايش باعمني السعاد وياك ولا قديام والله غمتا قبيل ارا غمتا وحسرات توالى ما لكن كل ام شارك احلام باوال شبا به انظر مصاب باوال شا انظر, خبابي أنظر خبابي رجع لي الرجاع لي داهر واني حيارني الله بيه يا حاضر يا حي نشوفه محوائشكو <تصفيق> امان اسمي فوو في بدر بي سماوت حجي قادر حسان ذكرت انصر عمك البسيم في عرصات غربله لا يم. لا يم. لما نقسمي الطفوفي بيت ربي سمعت حشي عدل عسى ان عنهيت ذكرت وقليت هذا الخفيت من اجاوكت gilichi wa fajaasim ye mumkin fagat ha asbah ghareeb ba ahay al رد يقلق الجلوب حزني حيرني حيرني وصافرني بها حالة عقب بها غينة شوفة شافي مرضاكم روحا ما تشوفها يا حالا هو ولا ما شاء الله ما شاء الله يا حالا مصابين يا حالا بدقاع عين النحور ابكار بلغبال وصال سيفيل من يال ما المحر الوادي ورخا دم عين لذيب وقت عيني متعانه ولادي نخالي وتسوي ذني متجاني يوري دهيل خالي هو مضار الجسما مغذى سيل ابدا وخاذ حفظ زمان مني حيرني حيا حيا بيها حالة عوفا بيها عين الشوف لطف الحسين يا يا يا يا يا يا يا يا يا الممنون وعلى الناصر وبداجع طعين نحور يبخر بلغاظي ومصاب سيوف من يالمان حري والي ورخا سدم معين لذيب وقتيش شدغادي وتصيد ضيني المتعاني ولي ايديل خالي هو ظهور ام غايه سيل ابدا من انظر الجسم ايه انظر جسمه ميسند زمان مني حيرني يا, يا, يا عين الشوف صوتك بعد علي. الله يقضي يا عين الشوف صوتك بعد يا عين الشوف صوتك بعد يا حالك شفيت لما رجاع بي حيام ملاخيم ما قربت مثل بن شفيت الأموان رجع في ضع ملاخ يم, يم واذر ما عربت من إثل بالغم هو يتغني ويدم غير وفات يم هو يا جولي غفات امي ما بكى نلي وانا زهج ابني اسمه الدم غيل بيت فيا تي مين ناري ويتحط شان شان قدام غي البيت شت منرويته مين اومين سواني ضليق ما احنا حي مين يا بارك الله فيا حالا بيا عين الشوفة بيا عين الشوفة بيا حال ما شاء الله بيا عين الشوفة بيا حال تهرب الغرب ذبني يا حالا وبوجي عيم حي رب قام كرب لي بامر امي نادى المنادي للسبع العزيز وعابر تش بصدري اتفاتك علي العزيز وعابر تش بصدري شلون امشي شلون امشي وهوف عندي يجي او عمري تعبت ابي الباب وقع تعمر التعبت او عمري تعبت طفقت اويل حادي لا تقطعوا حق... اللطم القموجا وباركوا الله ايه يا احد يا يا يا يا عين تشوف يا حاس شوف ما شاء الله الأمي شلون عن ثمرة عمرها تروح أمشي بيا قلوب عني ابني ويب يا روح قيف تقلبي حل تربت كربة قدام دمعي وجفوني عيون طولت كانها جروح امشي سبي أحجك علي يا امشي سبي حقك عليا مات الفارق غني حيات بلا جوابك بلا جوابك بلا جوابك بارك الله ديك بلا جوابك جاوبني على القديم نرجع شباب آه يا ذكرى محرم جاوبني كم جرى في الطف من دمع ومن دم فكم جرى في من دمع ومن دمع هآهي يا ذكر العولى والمكرومات غبين غب بين خَد مين أقال المومززة وحييا من أقلب الله الحيا ثم راحوا محسينين هواهم عبر السنين خالد ذكرهم يجري به الفمقى اي اي اي اعلى اعلى ها هي ذكراء اخبرينا عن غياب الجن اصفيا غل يوم درس في الفيده واتفانا ودونا اقوام السماء وضعنا وجه الصعيد كم تهاوا من شهيد وفي درب أوباك الضيم معلم آهير كم جرى في من دمع ومن دم خادم خادم أبو فدك أخبيرينا عن عباد أصفية اقضي لين ام في الفدا وتفانا ودنا اح كام السماء اوى لا وجه الصعيد كم تهاوا من شاهد هو في دربي اوبا فلي من ما علم هي <تصفيق> <تصفيق> الله <أكم> جرى في الطفي من دم ومن دم ها هو القاسم نجل المجتابة صار للأشبال قنوان الإيباء حين ضح وهو في دور الصيباء لم المرهفات لم المرهفات والريماء احل مشراقات بها والقيضي وسمر الحرب مغلم اهي آه خرج القاسم والسبط يرى فبكى واعتنق لما أتى ولقد أبصر في الطفل آبه أشبه الفرع الأوصول إذ ما ضاقت من ياصول لا يبعد بِقُوَّ الْجَيْشِ الْعَرَمْرَمَ اهِ ها هيات لا أوا ما ضا يضرب بالسيف الجموع نفاه من غليه احذ الشوسوا أوا هاو غير ما روع لاكين الأزديوا اقبل وافير راس الطهري أنجل صاري من في حديه الحوض المحدم اي اه يا ذكوام هاج هاج بالسيف الجوم ان من نغيه احد الشسوع وها ويحكي موها غير مر لاك نل ازده اقبل و ب راس ظهري انزل صاري في حديه الموت المحتم ايه ويا شبابها يا شباب الدين يا خير شباب يا شباب, شباب. يا شباب الدين يا يا في جبال الحق الرب ليس ذكر الطبى أن نبكي المصاب أن انفد النفوس فقلنا تلك الدروس هو كيف نقيم اليوم ما اتى آه, آه, آه يا ذكرامو طيب طيب. يا شباب الدينية خير شباب أقدموا في جباك الحق الريقى ليس ذكرى الطفل أن أبكي المصاب دون أن نفذي النفوس فلنعي تلك الدروس هو الناعي كيف نوقيم اليوم ماتم آه <تصفيق> <تصفيق> الله الله اللي شوبان صيد يا ابني ويذكروني اللي شوبان صيد يا ابني ويذكروني يا اللي يا غصني الوفى الفواح بغطورا يا الوجه يضو البيت من نورا كل ظني أضل وياك مسرورا يا كل الوسف ما صيد تظنوني يا جاسم ابن الصلغيل ضاميت وبجفوني حر قد ما يعظطيت وبجفوني حر ويا نبضي القلبي المهد هزيتك وكما ريح مني سحر لوني يا جساك لون يا فشلون يا جساك يا جسام جمطي في القلب حفة يا جسام جمطي في القلب حفة, يا جزم جزم يا جزم في القلب حفة, حفة أشوف الفرح قيرتك يا ابن وزف وما أدري زمن لوطي فيما وفي ويبني يا زفافك بيك فجعوني يا امي الابن هبزة فتت ودغ وداع الماء بعد بيضي من الرجر يا جاسم طاف وانشمغ بيدموعي يا جاسم طاف بدموعي خاد بدموعي شجاة الله صوت الله يا عزيزي لي يا شرماني يا امويل بينها بزيتات وزرع ودار دماء بقيت بيضنا زي الراجع بدموعي جالس طف وشوع ومنك يا عزيزي لي يا يلقيت لي زفاف الحوضة مريود أردح ضي رضاة الخالق المعبود ويبقى يوم من الزمن مشهود ويبقى يوم من الزمن مشهود اول شوبان قد والهوم يخلوني فادي فادي يا اللي جت لي زفاف الحق متمرود ارضى ذات الخالق المغبوب او يا بو جايو ملي بطول الزمن مشهود اويل شوبان قد والهم يخلوني لعمت والد طيني والإعمام أبوي الحسن خلي حقق أحلام وخلح الناس شفوفي من دمالهام وخل حن ما تجفوف يمن دمالها ما ول شيء مخيل يذفوني اريد بوجهي لابيض قد صدل جبا وينظر حالتي جدي النبيل المختار وبوي الحسن والوالي علي الكرر ومن كثار الجنة الصافروني ومن كثار الجنة الصافروني أريد بوجه إلى بيض أبسد الجبر أو ينظر حالتي جدئين بالمختار وبوي الحاسن والوالي علي الكرار أو من كثار الجنة الصافروني أو من كثار الجنة الصا فيروني اعوذ بالله